يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفي قصة خلق آدم كان الرد على هؤلاء الملحدين الذين يؤمنون بنظرية التطور والمسنّى بنظرية الطور، والتي يعتقدون فيها. أن هذا أو أن الإنسان أصله قر أو غير ذلك يعتقدون بتطور الكائنات الحية وأن أصلها من تراب ولقد خلقنا الانسان من طين وتصادم قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم تذكرون ومن كل شيء أي شيء So I'm almost الخريط ومن يقول بغير ذلك فقد كفر الذي يقول بسوى ما قال من القرآن لأن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين كفر لأنه يصادم صريح القران القرآن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون عباد الله يقول الله تعالى وعلم ادم الأسماء كلها علم آدم الاسماء كلها الاسماء اسم محلل بالالف واللام يفيد العموم اسم جنس يفيد العموم كلها توكيد وكل صيغ العموم فالمعنى ان الله عز وجل علم ادم اسماء كل شيء يقول ابن عباس حتى الاصحاب يعني عنه هذه السماء هذه أرض هذا أسد هذا نبات هذا بحر هذه قصع هذا كوب هذا إناء ويستنلنا بها على فضل العلم والعلمة وعلى شرف العلم وأهل العلم وهو أول درس يتعلمه الانسان من قصة خلق آلة هذا في مقابلة يقول الشاب الملحد إنه ترك الدين لأن الدين يعارض العلم يقول لأن الدين يعرض وجهل المركب وكحد ليس للاسلام فقط بل كحد للدين لان الملحد ده لا يؤمن بان وعلم آدم الأسماء كلها يعني ربنا اول ما خلق آدم علمه أول ما خلق الله ادم علمه الاسماء كلها والله تبارك وتعالى اول ما انزل من القران قوله اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علمك يعني دعوة للعلم دعوة للجفراء دعوة للكتابه دعوة لمحي الاميه الذي علم بالقلم بل إن في الصورة كان في القرآن اسمها القلم أو نون نون والقلم وما يسطرون نون قيل هو الحوت وقيل هو الدواء التي فيها الحب الذي يأتو بالنساء والقلم وما يسطرون بل إن في الحديث الصحيح إن أول ما خلص الشي ربنا خلقه يعني استقرر أن أول ما خلق ربنا هذا وجل خلق العرش لا من في الحديث إن أول ما خلق الله خلق القلم والقلم ده علامة العلم علامة الكتابة علامة القرى إن أول ما خلق الله خلق القلم قال له واتتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير الخلالقي إلى أن تقوم السعب وكان ذلك قبل خلط السرات وغضب خمسين ألف سنة والله تبارك وتعالى ملح العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء يخشون الله عز وجل والله عز وجل ما بين الذي يعلم والذي لا يعلم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله عز وجل رفع العلماء الدنيا والاخره قال تعالى يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم والذين اوتوا العلم يرتفعون درجات في الدنيا والاخره بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطلب العلم وقال ان الله وملائكته لا على في البحر لا يستغفر لمعلم الناس الخارجين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شجع طالب العلم الذي ياتي للمسجد ويسلك طريقا يتعلم فيه درسا شرعيا قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بل إن الله عز وجل ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن من شيء الا من حيث. فقال وقل وقرب زدني علم إذا ازاي كيف ان ياتي شاب جاحد شاب ممكن للالهيه ممكن ربوبيه ويقول يقول بحجه ان الدين علمه ده الدين كله علم ده الدين كله علم قراءه وكتابه ويدعو العلم ولا شك كما تعلمون ان العلم المقصود هنا الذي هو له شرف هو العلم النافع ولا انفع من العلم الشرعي العلم بالله وبالاسلام والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم العلم بالاحكام الشرعيه بالاحكام الفقهيه التي يتعلم بها الانسان الحلال والحرام والعبادات والمعاملات وكيف يعبد الله عز وجل هذه العلوم النافعه الشرعيه هي طريق الانسان الى الجنه ولا منع ان يدخل في هذا العلم النافع العلوم الدنيويه كالطب الطب والهندسه والفلك والكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم الدنيويه لا مانع بشرط ان تكون نافعه بشرط ان يتعلمها الانسان بنيه وعمل صالح بنيه صالحه ان ينفع الدين ان ينفع الاسلام ان ينفع البشريه وان يكون عمل صالح يعني ينفع البشر يعني مثلا واحد يتعلم علم، يخترع اختراع، يفيد البشرية في الخير في توليد كهرباء، في الطب، اختراع دواء معالجوا به مرضاً معيناً وكذا ده علم نافع يقول خير من سنة الجنة إذا كان عنده مية صوحة لده لله، وإذا كان هذا العمل ينفع بالبشر أما إن واحد يخترع اختراعاً أو يدعي ولذلك حتى أن العلماء اتبعوا لهذه المسألة ليس كل العلم من علوم الدنيا نافع يعني نوبل على ما أذكر اخترع الديناميل الديناميل ده وجد أن الناس يعني هو اخترعه من أجل تدمير بعض أجزاء الدبال للبناة لاكتشاف مناجم ذهب بطرول غير ذلك فوجد أن الناس قد استفلوا هذه الصناعة وهذا الاختراع في تدمير تدمير العمارات وتدمير البلاد وحرق الناس فندم على هذا بالط حتى انه يعني افتكر هذه الجلسه لي نوب السلام ان لاي عالم يختار اختراعا فيه السلام لاهل الارض والاه وللناس وفي الحال الناس والحاصل عباده الله ان الاسلام دين يدعو إلى صالح الناس في المآل في الدنيا وتفر دين يدعو على العلم ولا يعرض دين يدعو المسلمين و ان ينفعنا بما علمنا قلوبنا هذا و السخط الله تعالى الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و صلى الله عليه وسلم سلم اما بعد عباد الله القران الكريم كلام الله تبارك وتعالى تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووسطة الوحب جدريب المذكور بصورة الفاتحة والمثنين بصورة الناس المعنز في تلاوتك المتعبد بتلاوتك سبحانه وتعالى القرآن الكريم القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى نؤمن به ونؤمن أن أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايماننا وواجب ايماننا بالله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالله وملائكته واليوم الاخر والقدر خير وشهر وهذه الكلمات البسيطه انما هي اعظم شيء في الدنيا ان تؤمن بالله عز وجل ان تؤمن بان لك رب خلقك تعبد وتوحد لا تشرك به شيئا كلمات بسيطه لكن فيها سعاده الدنيا والاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه هذه المشاعر وهذا الايمان لا يشعر به الا المؤمن الحق حتى عندما يكون في يعني اشد اللحظات في عمره فانه تجد قلبه وجسده وعقله ولحمه وعظمه ودمه يقولون يا رب يا رب حتى الانسان يتعجب لما يبقى واحد في محنه واحد في ضيق واحد في شدة في مرض في الم الموحد دائما متعب لما يجي يتالم يؤلم المؤمن يقول يا رب الطفل يقول يا رب الكبير يقول يا رب الصغير يقول يا رب علم انه له ربا يشفي وربا يغفر الذنب هذا هو التوحيد فنحن لا نحتاج الى لاننا موحدون بالله عز وجل مؤمنون بالله تبارك وتعالى لا نحتاج الى ان يعني نقول ان القران فيه حقائق علميه واعجاز علمي وانه صدق لا نحتاج لذلك لكن لا شك ان ده طريق من طرق زياده سليمان عند المؤمن وهو طريق لدخول غير المسلم الاسلام يعني القران الكريم فيه حقائق علميه قطعيه ثابته لا يمكنه احد حتى الكفار لا يمكنونها فهؤلاء العلماء اللي هم من يقر لهم ان القران مليء بالحقائق العلميه السابقه القطعية فلماذا لا تؤمنون لماذا لا تدخلون الاسلام وهذا القران قد نزل من اكثر من ألف وأربعمائة سنه لماذا لا تضرون به يعني القران في حقائق علميه لا يمكن ان تراه كقوله تعالى مثلا وجعلنا من الماء كل شيء من حل افلا يؤمنون بغير صوت كبير وجعلنا من الماء يجعلنا يعني خلاص من الماء كل شيء حي يعني ربنا هذه الآية لها معنى يعني ويصفت منها قاعدة الاولى أن كل شيء حي مخلوق من الماء الثانية أن كل شيء حي لا يستغنى نحن الماء دي هتطعي سابق وخطعية وموجودة في القرآن وآية ونزلت عن النفس أصدق طيب إنتم لو عندكم خلاف ذلك مدخوف ما تكمسلوا القرآن انا عايز واحد عارف من الانس او الاب دي يقول لا انا عندي مخلوق حي ليس مخلوق من الله او يقول ان في مخلوق حي يسلم عن الماء لم تكن يبقى دي حقيقه علميه ثابته موجوده في القران بل ان في عالم روسي الف كتاب لان الماء يخطبلك ليه ربنا جعل من الماء شيء من حي ليه الماء الماء الميه دي أعجب مد على وجه الارض برايك الماء اعجب مادة على وجه الأرض تخالف جميع المواد في كثير من التصرفات الكيميائيه وزر في عالم وصول قال في كتابه الماء عجيب وأخذ يتكلم خواص الماء انها خواص عجيبه تختلف عن خواص باقي يعني ناقص يكتب الكتاب وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون كتب كل حاجه ممكن تتحط في الذهن يعني جزيء الماء بيتكون من ذره هيدروجين وذره اكسجين بينهم رابطه حاجه اسمها رابطه تساهميه بدرجه ميل 1.4 ونص درجه وطبيعه عاديه جدا موجوده في اي مركب لكن مع ذلك الماء له صفات مختلفه عن باقي المواد التي تشبهه تصرفات غريبه وعجيبه ومختلفه وشاذه جعلها الله متبا سبحان الله. يعني خلق من الماء كل شيء حي وجعل الماء له صفاء. وطبيع مختلف عن طرف المواد يخدمك كل شيء حي وده يدل على ايه جماعة يدل على ان المسألة مش كينيا وفيسي طاقة. المسألة مش طبيعة كما يقول الملحدون ان طبيعة والشمس بتطلع كل يوم المي على كذا كذا لا. نعم ربنا عز وجل جعل هذا الكون هذا الكون نظاما ثابتا لا يتغير ولا يتبدل. نعم نظاما ثابتا دقيقا جدا. كل في فلك يسبحون. لو ان فلك انحرف عن مسار شيء من الثانية يتضمر الكون. ربنا جعل هذا النظام الثابت ليدلل يتعلم الإنسان فيتعامل مع هذا الكون ولا يدل ذلك على أن الكون يسير وحده ولا بنفسه ولا بالطبيعة بل الكون كله يسير بقدرة من الله عز وجل قيوم على كونه لا يسير الكون إلا لأهله قلوا لا لأهل. إله الكون ناشئ بالنظام نعم لكن من يسير بالنظام من, من القيوم على النظام الله عز وجل يقول الله يعني السماء والأرض لا تقوم إلا بأمر الله نظام نعم لكن لا يقوم إلا بامر الله مش بنفسه ولا بالطبيعة ولا بالكيمياء ولا بالفيزياء يعني مثلا الشمس بتطلع كل يوم صحب لكن الشمس لا تطلع كل يوم من كل يوم إلا بأمر الله بالدليل قال نصر صلى يا معاذ أتدري أين تذهب الشمس تغرب الشمس قال الله ورسوله أعلى من رسول الله قال يا معاذ إن الشمس تقرب فتسجد عند مرش الرحمة وتستأذن أن تشرق فيغزن له وقد قال لها أن تستأذن أن تشرق فيغزن له الشمس جاءت من الضرب. من يبقى إذن هذا النظام يقوم بأمر الله الشمس كل يوم تستأذن ربنا انها تشرق من المشرق وأنا لها أداء يأتيها يغمر تستأذن فيطلها اشرقي من المغرب. ودقائع الآيات وعلامات الساعة الكبرى. وذلك ربنا في الوقت دماء الناس هترجع على طول القرآن حق والدين حق والاسلام حق والنبي صلى الله عليه لكن في اللحظة دي يقول الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها اللي يقول آمانت بالله كله كل لا ما ينفعش أو كسبت في إيمان أخا وحده إيه زدت وإيمان كله زيادة دي محبطة لأنك جيت بعد إيه بعد ما شفت الشمس يبقى المعنى يا جماعة إن الناس لابد أن يتعلق قلبها بالله تبارك وتعالى لا يظن إن المسألة بسألت مكينات، مشينات، لا المسألة مساله أن الله عز وجل قيوم رب الأرض والسماوات <تصفيق> أنت حارف أنت النفس اللي بتتنفسه ده ما تداشي تنفسه إلا لو بردنا ذلك. حارف الرزق اللي بيجي لك ده, ده كل يوم لا يأتي إليك إلا بامر الله حيث السمكه حيث الدود في الصخره داخل الصخره ياتيها يا رزقها بامر من الله عز وجل وذلك لما الله عز وجل يقول ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزها عن قلوبهم كل يوم كل يوم هو سبحانه وتعالى يأمر بأوامر لا يعلم إلا الله عز وجل. فلان يموت وفلان فلان فلان يرزق السمكه الانسان الاسود الوحوش الحشرات كل وارحم موتان وارحم موتانا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين اقول قبل هذا استغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واشكر اخواني جميعا الذين داروني اوسالوا عني او دعوا لي بالشفاء اسال الله عز وجل ان يجعلني اياكم جميعا من اهل الجنه وإن شاء الله بعد القبه سيكون الحديث عن الصفات اللي هي بيشز بها المال عن الصفات الأخرى وننظر لقدرة ربنا عز وجل في في هذه المادة العجيزة وهي مادة الماء وإلى الصلاة وجذب يقول <تصفيق> لك الشاب ملحد فبنظر شربي يعني مسلم فالمسلم الشاب ملحد يقوله يعني أنت لو مرت وليت وليتهم الهيامة ما تدهتش زمانتها بتقول وما فيش رأة قال له والله مش هقصر حالي إنما أنت لو جاءت وطلعت ربها دوله ايه أه يعني زي الشعراء وضعهم بقول إيه بقول إحنا بنؤمن بعيسى وموسى نؤمن كل الأنبياء والرسل قولوا أمن بالله وملائكته وكتب ورسل لا نفرق بين أحد الرسل، فاحنا عندنا كل الرسل حق كل حق لأن كل دول رسل من عند الله فوجده فانما انتم مثلاً النصارى هاي فشل عندهم عيسى لو محمد صلى الله عليه وسلم حق هتعملوا ايه؟ وانتم يا لو محمد صلى الله عليه وسلم حق هتعملوا فالحمد لله أجمل دين أجمل شفته نعود للحتة الإعجازية بتاعه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي ربنا جعل خلق من, من كل شيء حي من الماء كل أي حاجه حيات لا أساس الماء حتى جسم الإنسان نلقى 60% منه ماء. الدم ده اللي بيمشي في عروقنا ده 80% منه ماء. يعني دم ده في لازم في صفائح في كذا كرات الدم بيضية حمراء. فتجي ده مكونات الدم لو انت يعني اختصرتاه ولاقا معطاه مع بعض بسيفش ما تعملش حاجة في الدم. البائد ده, ده شرب ميه حاجه غريبه جدا فتلاقي يعني انا احب اقول دلوقتي اي عالم من اي عالم الجن بياخد الدكتوراه ييجي يقول لي غلط ييجي يقول لي الحقيقه دي مش علميه ييجي يقول لي الحقيقه دي مش واقعيه لكن هما بيثبتوا صدق القران طيب ليه ما تكتبوش وزير تشوف جزيل الاجر إيش وخلالنا من الماء بالشقة فلا يكون الحجم المية سبب لعدم الحياة بل هي سبب لوهب ال الحياة يعني في المحيطات اللي هي الجليدية في القطب الشمالي والجنوب نجد المحيط مجمد صح درجة حرارة تحت الصف المية المجمد عند درجة حرارة ما يصل فنجد إن الجزء الأعلى من من تحت الثالث حالة تلك ان تجد الميا في الثلاث حالة The should من عجب برضه المايه ان لها دوره طبيعيه من أجل والشمس طبعا. بضرب الحمارة دي جدا ان شاء الله تدفين ضربة خمسة وتلاتين عشرين. فيما كنت لغى المية طبعا تتبخر بقدرة مال. وبأمر مال. لا تقول بقى لملايات ولا كذا تطلع طبعا. حاجة تانية. المية دي لما بتتبخر. بتطلع مية بالمال ولا دون مال. ها. وده Be it in هي يسخن سخنات يحطوها في طاع المنطاد يقوم يسخن الغاز اللي موجود في المنطاد يقوم الغاز لما يسخن يحصل ايه يطلع فوق في كثافه الغاز وهو سخن اقل كثافته ايه بارد فيطلع السخن فوق والبارد ينزل ايه لذلك احنا شغل التكييف خد بالك تلاقي التكييف في في, محي... في ارتفاع ل 4 متر واللي فوق ده يبقى ايه سخن يعني في واحد فوق طلع في فتح الشباك يجيله هوا سخن ولا بارد يقول يا هوا سخن ينسخن يطلع فوق الهوا البارد ينزل تحت الحيطان اما ربنا بيطلع بخار المية بالطريقة بدون ما تتكلف مجه بدون ما تجيب حرارة ولا تجيب اي شيء ان انت تطلع البخار الميه ده فوق يقع في خاصيه ايه الخاصيه ان يجعل بخار الميه ده يسخن الايه الهوا اللي موجود فوق. يطلع تمانية كيلو عشرة كيلو عليه كيلو على بعد كده يحصل ايه? قال تعالى المطر ان الله يزجي سحابا. يزجي يعني ايه? يعني ياسوب بس ياسوب برفق. ياسوب مش جي. لا برفق. ثم يؤلفوا بينه يا رب. انا شوف كيف يؤلف دي؟ يعني السحابة دي معدين. مش كل السحاب مع بقى. فلايه سحابة بلد. وسحابة رماضي. وسحابة السودة. وسحابة شاي المية. وسحابة مشاي المية. وسحابة لسه موجودة. وسحابة عمرها يومين بينه ثلاثة انواع. فرقنا يؤلفوا ايه? بينهم. ثم يجعلوا ايه? ركابة. لأنه ركابة ده هو اللي بيجي منه المية. مش كل سحابة نادي ويتألف كده ويجب على الغذب ايه. فأمي عبر كده وقاته يقول ايه? كأن هذا النصر تجمع هذا السحاب طعطق فرق. اليد ده الله وطب واركا. افل لكم ايه. فارب اقول لك ايه? انا ان الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينهم. ثم يجعلوا ايه فينا في الفيلم لايت احنا على الارض لا يناسب الآية مضبوط في صوره النور ويناسب من السماء من ايه من كده الجبال طبعا زمان لما يصنعوا اهل الجبال فاستغرب انما الوقت ده الوقت ده ويناسب من السماء من جبال فيها من ايه فيها ده يجي واحد عالم يا استاذ ولا يا ولا يجي عالم من الكفار ويقول لا الكلام ده غير صحيح يقول الحقائق دي مش علميه عشان يكذبنا لكن مش قادرين مش قادر ده حقائق ده لسه بيكتشفوا فيها حتى الان ففعلا الطائر ففعلا وجدوا ان في بعض المناطق اللي زادت درجه الحراره منخفضه جدا إن بينزل ستاشر مليون طن مي طبعا احنا ده وكده فعندكم معلومات ستاشر مليون طن مي بينزل في تخيل ستاشر مليون طن مي دول لو على البشرية من جبال ونزلنا السماء فيها من جبال فيها البرد فيصبح بما يشاء وصفع من إيه إن في ذلك لعبرد يقول الأوصال في الأفض طبعا الآن يا بادوس أنا رقي تبقى البرد يبقى بصة أفضل يبعزين تعالين شوف ربنا جعز من الماء شيء حي دي بسميها حقيقة علمية قطعية ثابتة موجودة في لو هم عندهم معرضة يؤمن عندهم كلام غير كثيرة يقول كلام غير كثيرة لكن لن يجد وربنا تحدى بهذا التوقان الإنسا والجن في الماضبة ذلك. احنا مش محتاجين. ان احنا ندلل عصد في القرى. لكن ده بيعملين ايه في بلوقنا? ليسيدنا ايمانا على ايه? على ايمانا. نسأل الله عز وجل ان يسيدنا ايمانا. ونسأل الله عز وجل لان لا. يحيينا ويميتنا على اليمان وعلى الاسلام وعلى قبل الله الهي الله. وصلى الله وبرك على